بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه واولائكم المهتدون اذكر مره من المرات كان لي محاضره في احدى المناطق فذهبت الى تلك المنطقه فقال لي احد الاخوه يا شيخ ودنا نزور الشيخ فلان قلت ليش ايش فيه الشيخ هذا قال لي شيخ حصل له مصيبه ودنا نزوره حتى نصبره على ما هو فيه تدرون يا جماعه ما الذي اصابه تدرى هذا الرجل دكتور في الجامعه عمره تقريب من ال50 سنه عنده اسره كامله قرابه ال8 او 9 من الاولاد مع امهم ذهبوا الى منطقه اخرى لزياره اخوالهم بسياره جمس كبيره واللي يسوق السياره هو ولدهم عمره 22 سنه يعني ليس ليس صغيره يسوق السياره وامه معه واخوانه وابوه كان عنده تدريس في الجامعه فما ذهب معه وذهب الجميع واثناء اجواء صار لهم حادث وماتوا الجميع كل الاسره ماتت انتهوا كلهم ام ابناء كلهم انتهوا بالله عليكم يا جماعه ايش المصيبه التي ستنزل على الاب رجل عمره قريب من 60 سنه باني فيله كبيره مليئه بالاولاد تسعه اولاد هذه غرفة فلان هذه بنت فلانة مخطوبة لسه بتتزوج هذه زوجته هذا ولدها الصغير يلعب معك لما يدخل يرى أولاده في فناء المنزل في الحوش يلعبون لما يكون عنده ضيوف ولده يصب القهوة والثاني يحضر التمر والثالث يدخلون من مكان الأطعام سجاء المشروع اللي صار له الآن 25 سنة يقوم عليه أو 30 سنة منذ أن تزوجه يرعاهم يرعاهم انتهى إن لله وإنا سبحان الله من يستطيع فعلا يثبت في مثل هذه المصائب لما ذهبنا وزرناه توقعت انني سارى رجلا ربما يعني مغمى عليه او على الاقل سنزوره وهو على سرير في المجلس او على الاقل ما يستطيع ان يقوم يسلم على احد من شده البكاء قرناه عادي قهوه وشاي حياكم الله وجزاكم الله خير على زيارتكم لاخيكم بدل ما نحن نصبر على مصيبه تخيل بدا هو يخيب بدا هو يصبرنا والله يا شباب بدا هو يقول لنا ابد عادي يا اخي ما صائب تصيب كل انسان والحمد لله على كل حال اللهم لك هذا انهم ماتوا على على الدين وماتوا على الاسلام الحمد لله اللهم لك هذا المصائب كل انسان ما لنا الا نصدق الحمد لله على أن على ان صبرني انت وتتعجب كان كان الرجل ما اص كان واحد من اولاده ماتوا الاثنين مع ان عائلتنا كلها دفنهم وصلينا عليهم ماتوا جميعا ماتوا جميعا ماتوا جميعا ذرف الدموع بلا سكن والقلب يصرخ يا زمان والعين تذرف من اسى والقلب عانقه الحزن والقلب عانقه الحزن والقلب عانقه الحزن, والقلب عانقه الحزن احرص على نشر هذه الماده والقلب عان فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الاسلامي www. وذكر dot net